وتربيه ا ل أ و ل ا د هو ح ق ي ق ة الموت ما هي الموت وما حقيقتها وما ماهيتها وكيف ينبغي أ ن نذكرها و أ ن نعيش معها و أ ن لا ننساها ولماذا الموت بعد ا ل ح ي ا ة بل لماذا الحياه بعد الموت ل أ ن الموت أ س ب ق ل أ ن الموت قبل ا ل ح ي ا ة كما سنرى ولماذا موضوع الموت بالذات هل لننسى الدنيا ونتركها ونبقى مع الموت دائما وباستمرار أ م لنعرف كيف نعيش وكيف نسير وكيف نعمل وكيف نكون اذكر نفسي أ و ل ا ً و إ خ و ا ن ي بالموت و ب ح ق ي ق ة الموت لا لتتركوا الدنيا لا إ ن م ا لتعرف ح ق ي ق ة الدنيا ولنعرف جميعا ً كيف نحيا في الدنيا ولماذا خلقنا في الدنيا لانه ربما يقول ب ع ض حينما يسمع و نتحدث عن الموت يقول الناس يتحدثون عن ا ل ح ي ا ة وهؤلاء يتحدثون عن الموت معنى أ ن ه م لا يريدون أ ن يحيوا لا نريد أ ن نحيا ونحن أ ح ي ا ء ب إ ذ ن الله ولكن نذكر الموت لتكون حياتنا ط ي ب ة كما يحب الله ويرضى لا أ ن تكون ك ح ي ا ة الحيوان أ و أ ض ل ل أ ن هذه ا ل ح ي ا ة التي يحياها الحيوان و ا ل إ ن س ا ن وقد يتفق أ ح ي ا ن ا ا ل إ ن س ا ن والحيوان أ و غالبا ما يتفق فيها س م ه ا الدنيا ا ل ح ي ا ة الدنيا الدنيا س م ي الدنيا إ م ا لقربها وقرب نهايتها و إ م ا لدناءتها كما جاء بالحديث لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح ب ع و ض ا ما سقى منها الكافر ج ر ع ت ما لا تساوي عند الله جناح ب ع و ض ا و إ ذ ا كلما ذكرها وصفها بالدنيا ولكن حينما يصف ا ل ح ي ا ة ا ل أ خ ر ى إ م ا أ ن يسميها ا ل ح ي ا ة و إ م ا أ ن يسميها الحيوان حيوان و إ ن ا ل ض ا ر ا ل آ خ ر ه لهي حيوان لو كانوا يعلمون الحيوان رمزي والحيوان دائم حيوان يعني هي ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة أ م ا ه ت ه ا ل ح ي ا ة هي ا ل ح ي ا ة الدنيا ولاحظوا اخواني في ا ل ق ر آ ن لما يصف الله عز وجل ا ل ح ي ا ة ط ي ب ة التي هي ح ي ا ة المؤمن كي ي ص ف ه ب أ ن ه ا ط ي ب ة من عمل صالحا من ذ ك ي أ و انثى وهو مؤمن فلنحيينه ح ي ا ة ط ي ب ة ما قالش ح ي ا ة الدنيا ط ي ب ة وقال ولكم في القصاص ح ي ا ة ي ا أ و ل ي ل ل ب ا ب ما قالش ح ي ا ة الدنيا لا ح ي ا ة ك ر ي م ة ح ي ا ة آ م ن ة م ط م ئ ن ة ح ي ا ة ا ل س ع ا د ة و ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن و ا ل إ ن س ا ن ي ة فعلا ح ي ا ة ر ب ا ن ي ة وليس ك ح ي ا ة الحيوان أ و ح ي الكفار ة ا أ و المشركين أ و المنافقين ولذلك ا ل غ ا ي ة من ذكر ح ق ي ق ة الموت هو ا ل ح ي ا ة كيف نقضي حياتنا كيف نقضي عمرنا كيف نبني ل ي ش ب ب ا ا ك ف نبلي شبابنا وكيف نفني أ ع م ا ر ن ا هل بما يرضي الله وكما يرضي الله عز وجل أ م في غضب الله و ص خ ط ه وفي المعاصي والسيئات واتباع الشهوات والنفس ا ل ا م ا ر بالسوء وشياطين الجيم و ا ل ا م س إ ذ ا س أ ل ك م سائل لماذا تتحدثون عن الموت وعن ح ق ي ق ة الموت فقولوا لنعرف كيف نعيش ونميز ك ي ف ح ي ي ا و ن بين الحياتين الدنيا و ا ل آ خ ر ة ا ل م ؤ ق ت ة و ا ل د ا ئ م ة ا ل ظ ر ف ي ة و ا ل ع ب د ي ة ا ل ق ص ي ر ة و ا ل ط و ي ل ة ونميز ي بين النعيم الزائل والنعيم المقيم ل أ ن ا ل آ خ ر ة لا م و ت فيها خالدين فيها أ ب د ا وفي هذه الدنيا كما قال ص ل الله وسلم أ ع م ا ر أ م ت ي ما بين الستين إ ل ى السبعين و أ ق ل ه م من يتجاوز أ و من يجوز ذلك خليل ن بغير خ ل ستين سبعين إ ذ ن إ خ و ا ن ي ح ق ي ق ة الموت لا خلاف فيها لا يكفر بها مؤمن ولا كافر ولا مشرك ولا منافق ولا تقي ولا فاجر ولا صالح ولا طالح الكل يؤمن بالموت ل أ ن ه يراه وقد مات من قبله وسيموت ولذلك لنعرف ق ي م ة ا ل ح ي ا ة ا ل ف ا ن ي ة وكيف نغادرها علينا أ ن نذكر الموت و أ ن نعرف ب أ ن ن ا نعيش أ ن و ا ع من ا ل ح ي ا ة و إ ذ ا عرفتم ح ق ي ق ة الموت وتيقنتم منها وجدتموها مجرد انتقال من ح ي ا ة إ ل ى ح ي ا ة وتجدون هذا الموت طبعت ي ه ا حقيقتها لا تترك غنيا في رياضه ولا في روضته ولا غنيا في ماله ولا قويا في قوته ولا صاحب س ل ط ة في سلطته ولا فقيرا في كوخه ولا في بيته الضيق ولا في فقره ولا في ع و ز ه إ ل ا ودخلت عليه وقبضت روحه ب إ ذ ن الله لا يمنعها حائط ولا جدار ولا صور ولا حديد ولا بروج ولا دور ولا قصور ولا أ ك و ا خ ولا بيوت ولا ه ر و ب اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج م ش ي د ة لا يمنعها مانع ولا يفلت منها حي دون الله سبحانه و تعالى ل ن ه قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت كل نفس كل من خلق يموت إ ذ ن فالموت ي حتم لا محيصانه ولا مفر منه يصل إ ل ي ن ا أ ي ن م ا حللنا وارتحلنا في بطون ا ل ا و د ي ة وعلى رؤوس الجبال وفوق الهواء وتحت الماء وبين القلاع ا ل م ن ي ع ة والحصون المتينه ويذكت لحظ الجهال قد ي ف ر م ن ا ل م و ت ولكن لا ينفع مع الموت وفراه. ما هي أ ن و ا ع ا ل ح ي ا ة التي نعيش ونحياها هناك ح ي ا ة نعيشها في بطون أ م ه ا ت ن ا مدتها ت س ع ة أ ش ه ر أ و أ ق ل بقليل أ و أ ك ث ر بقليل هذه حياه ة حياة ج ن ي ن ي ة سايا حياتي س م ا كنش في الدنيا كان في بطن أ م ك لا يراك الناس ولا تعامل الناس ولا ي تعامل معك الناس ولا تعرف شيئا عن العالم الخارجي انت في عالم آ خ ر في بطن أ م ك واكل أ م ك ل تعرف ع ن شيئا ا ت ي في انت بطنها واكل شارب ساكن مغطي مؤمن ب إ ذ ن الله وما عندك لا إ ر ا د ة ولا ق و ة ولا عزم ولا أ ي شيء تاكلوا باذن الله و ت ش ر م و ا باذن الله وتحمى وتحفظوا باذن الله حتى ينتهي الوقت ثم تخرجوا باذن الله ما شاء ا ل خاطر امك لا باش تكون في بطنها ي ولا باش تخرجوا بطنها ي اذا الخروج له وقت معين عند الله و ا ل م ر أ ة حينما ي أ ت ي وقت الولاده يأتيها وتكون في ا ل م خ ا ض وفي اعتياد الطلق ليس ب إ ر ا د ت ه ا اي كتحس ان تولد او تنزل الطبيب أ و تزوج في الدار ليس ب إ ذ ن ه ا ولا باختيارها بل ب إ ذ ن الله و ب أ م ر الله وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى فلما تولد ت ب د أ ا ل ح ي ا ة ا ل ث ا ن ي ة وهي ح ي ا ة الدنيا وتقضي فيها ما شاء الله أ ن تقضي يا يوم يا نصف يوم يا س ا ع ة يا أ س ب و ع يا شهر يا عام يا عشر يا عشرين أ و ثلاثين أ و أ ر ب ع ي ن أ و خمسين أ و ستين أ و سبعين واقلهم من يتجاوز ذلك من امه سيدنا محمد صلى الله عليه س ل م سبعين ربما لما سمعتك ي نحسب اذا ما ل ل ه ش ي طويل فعندنا ا ص ح ب ستين سبعين سبعه عاده بعد ك ا ن وندرسها ا رايك تغمض حينك تحلى تخافك ستين انا ما بياوله س ن ا لعندك ل ي ثلاثين واربعين ب ق ك يبقى ا ل ق له ب ان ا ح ت ل ق ت ر ا ز ك ع ن د ك ر ب ع يقوم ن ثلاثين ا ا ل ل و بخصوص هذه ز ن عنا عنا ا قال بنشر وشرب الشر يكمل ويكمل ويعمل و مشاكل ومشاريع و ع ن د ه ع م ا ل ه وكل ن ر ه اشغال وعند ه الاشغال ك ق س م ا ل أ و ق ا ت والواجبات ك ق س م ا ل أ و ق ا ت كيف يحشي هذا الحد هذا الحد هذا الحد هذا الحد هذا الحد ه ا ح هاش هل تمنيه هل تمنيه هل ت م ن ه هل تمنيه هل تمنيه هل تمنيه ب ا ل م و ت وبانه يقرب ا ل ق ب ر وبانه يتجه نحو نهايته ما حش كيف يقول العم شو ستاله و ا ذ ك ن ا ر د ب م لكم إ خ و ه اطلع م ر ة كي امشي بحل بقى و ر ا ء ل ح ظ و ا ا ل س ا ع ة تتحرك في ذلك الثواني وفي م ؤ خ ر ة الليل خ راك ل ل ل ي ر تسمع ا ل س ا ع ة ك تتكلم لانه ي ه د أ كل شيء شيء ما س ن ع ا ل س ا ع ة ك تتكلم الساعه ا ل ي فيه تسمعه ل أ ن الليل سكن كل شيء ي ه د أ فيه ب إ ذ ن الله ولباس جعلنا الليله لباسا والنهار ما عاش كيف بس كل شيء ب ي الغلاب شيل ما تسمع ا ل س ا ع ة ت ت ك ل م ش ي ء و ك الضربات المتقاربين خلاك كذلك ي ذ ه ب و ا ع م ر ك و ح ي ا ت ك ل ك ن ت اللي كتمشي م الساعه ك ت ب شيل ما تقول ا ل س ا ع ة تطق تعود تقول تطق مره اخرى ل ا ك م ش ت ر في حياتك انت انت ي ب ل كي الموسيقى تقطع السعرات تقطع السعرات ر ق ه ع دايره هي دايره انت ما تقطعش فيها ولكن ا خ ط و ما تقطعش فيها لما تكون س ب ع ة و س ب ع ة وربعين وسبعة وربعين د ق ي ق ة ا لما ش ي تقول تقطع غازت ث ا ن ي ة يعني جزء من ستين د ي ا ل د ق ي ق ة مش هتفعمرك ب ولما تكمل ستين سنه سنمشي ك ساعه فعمرك. يكمل ساعه سنمشي س ا ع د ساعه سنمشي ساعه س م ش ي ساعه سنمشي ساعه سنمشي ساعه سنمشي سنه سنمشي سنه سنمشي ا ل م ش ي سنمشي سنمشي سنمشي سنمشي سنمشي ر ن م ش ي سنمشي سنمشي ن ن م ش ي سنمشي سنمشي سنمشي سن سنمشي ا ن م ش ي سنمشي سنمشي سنمشي سنمشي سنمشي س ا ل ل ي سنمشي س ب و ع اللي فات و م ش ي س ه م ي س ن ا ل أ س ب و ع ا ل ج ا ي لا ب ا ل ن س ب ة لك انتا كان غير ا ث ي ن وحده كل ا ث ي ن ب و ح د ة في ا ل أ س ب و ع ر ا م ك ي ب يجب ح عليهم بحال ولكن ن حال لما يمر اسبوع فقد أضي نقص من عمرك أ س ب و ع لما يمر شهر نقص من عمرك شهر ه ن ه هي الدنيا هذه ي ا ل ح ي ا ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ح ي ا ة ا ل ث ا ل ث ة هي ح ي ا ة البرزخ هي التي ت ب د أ بعد الموت وتنتهي بالنفخ في ا ل ص و ر ليقوم الناس لرب ا ل ع ا ل م هذه كانت س م ى ح ي ا ة البرزخ تسائلك مشي ا ثاني ر ك ب ك تحسب إ ن ك في بطن امه كاين وما كاين ش حتى في ح ي ا ة البرزخ كاين وما كاين ش ميت وما ميت وما كاين أ خ ذ ب ك ما كاين عمل وما كاين و ر ب من في بطني كان أمك ما لما ا ك تموت ل ع ا ا ما ن م تبداون في حياتنا ة ل كذلك ما م كان ع لكنك و ل لست ثانيه ة وستتحدث ولكنك لم إن شاء الله في درس مقبل أ و مما ن يلي عن ح ي ا ة البرزخ وما يدري فيها التي يظن ب ع ض ب أ ن الناس ماتوا ق ق ط ماتوا ت ا ن يوم القيامه عادي ت ي ت ح س ن لا ك ا البرزخ ح ي ا ة وفيها النعيم وفيها ا ل ف ح ي م فيها الثواب وفيها العقاب فيها ا ل ر ا ح ة وفيها العذاب أ ن ا مشينا قديم مشيناتي لا إ م ا يتنعمون و إ م ا يتعذبون إ م ا في ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة و إ م ا في ح ف ر ة من حفر ا ل ا ه ذ ه ا ل ح ي ا ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل ح ي ا ة ا ل ر ا ب ع ة هي ا ل ح ي ا ة ا ل آ خ ر ة التي لا ف ن ا ء ابدا ونكب م ن لكم ب أ ن ه ا ل إ ن س ا ن ما كيفناش كي يموت ولكن الروح التي هي من الله لا تموت ك تنتقل من مكان ا ل مكان ومن ح ي ا ة ل ح ي ا ة الزجاج هو الذي تعتريه هذه التحولات والتنقلات والتغيرات ولكن الروح م ا تموت فيه ملكين مخفيك الروح في بطن أ م ك والروح ك تبقى ح ي ة ه تتبع في يوم ا ل ق ي ا م ة وبهذا تخرج الجنه و م ل ا ن س ا ن عموما اما يدخل ب ه ذ الجنه واما يدخل ب ه ذ النار اذا لم تموت إ ذ ا لم تنقله مات فلان معناه مات يعني فارقت روحه جسده هذا و ا م ع ن ى مات الروح لم ما تموت ل أ ن الجسد من ط ي ل فلما نفخ الله فيه من روحه صار حيا بالروح وهو في بطن أ م ه من لحم ودم وعظم و ع ص ا ر لكنه ميت لحم ولا يصير حيا إ ل ا بعد النفخ فيه من روح الله كيف ع ص ي الله الملك وينفخ فيه من روحه فيصير حيا في بطن أ م ه كيف لكي تحركت ت او في بطن أ م ه إلى آخر كنت تحس به ا ل أ م بعد شهور م ع ي ن ة يصير يتحرك في بطنها اذا صار, صار بشرا ويكسب رزقه وعجله وشقي أ و سعيد ا لما ل يجعلنا ه ن ل لما س ا إذن تنفخ فيه ويحيا بها في الدنيا ويدخل ببطن أ م ه بروحه في جسده فيكون حيا و ت ل ا ح ظ و ا أ ن سيدنا آ د م عليه السلام قبل أ ن ت ن ف ق فيه الروح كان ص و ر ة م ي ت ة بدون روح هيك جسم فارغ كان الشيطان يلعب فيه ويدخل من فيه ويخرج من ظهوره قبل ان ي ن ف ق فيه الله من روحه شوف قمت ا ل إ ن س ا ن بالروح ج س ا ه و إ ذ ل ك ا ل روح النفس هي التي تزكى أ و تدس إ م ا أ ن تربيها وتزكيها و إ م ا أ ن تدسها وتجعلها في سجيه عوض في, في ل سيدنا ادم قبل نبخ الروح فيه ماذا قال تعالى بي هل ت ى على ا ل إ ن س ا ن حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فلما تخرج الروح وتفارق الجسد ت ص ي ر شيئا غير م ذ ك و ر لم تكن شيئا مذكورا عندما تدخل ت ا ل إ ن س ا ن تصبح ج ي ف ا جثه ه ا م د ة لا ق ي م ة له كي تقلب الدنيا ك ا م ل ة إ ل ى متى ا ن س ى انظر ا ل آ ن لا ق ي م ع ن د ك عند اباك وعن امك وخوتك ع ن د وعند احبابك وعند ا ل د و ل ة ا ل ل ي انت فيها وعند الناس عموما ً وعند اصحابك وعند ا ل قيمتك ا وخصوصا ر ً عند محبيك لحظه هيك التعرف كتقرب ت جميع ا ل أ ح ب ا ب والاقارب ع ل ى لم تصير شيئا ً م ذ ك و ر قيمتك فرحك ما دامت في جذابك ف إ ذ ا خرجت لم تعد شيئا ً م ذ ك و ر ك ي ع ز ل و ب ك و ي د ف ن و ن ك على ه د ي الريحه ص و ل ا ل إ ن س ا ن كيعرف ثماني ن س ا ن وما يديش ا ل ر ي ح ة ولما تغير يومين فتره الحراره يخلد الدنيا كيعزل الامه بدفنه ي كارثه كيعزل الحيوان ا خ ت ر من الحيوان ولذلك إ ك ر ا م الميتي دفنه ولكنك ت ف ر ج فيه سواء ك يموت بابا ويكون صافي ا ل ا امو وبعيد وغير صاعه الاربعه ك ا يقول لهم ما دفنوا حتى نجي يا ولد الريحه ه ج ي ش المريحه يرباك لغايه المريحه يرباك يجيش المريحه يرباك قبل ما يموت اما اذا ما تقولون دفنوا ويزعم معاه سواء في الخايب ولا في الداخل وخلينا ندق المعبده الكدوب لا يطلعوا في الباب ولا في امو ويشوفوا ي ش و ف و ا م ح د د ح ي اما اذا مات وكنت فعلا بار ب أ ب ي ك و أ م ك و ع ف ف ت ا ت أ خ ر ت قلت لهم دفنوها دفنو. ل أ ن ه لا يخنز الناس ي لا يسببون امك ولا ا ابوك هذا المسخود خنزنا ل الحومه الضعين على أسلحة و ذ ا ا وماتوا وما داروا احترام ل ي يسيبوا يسيبوا وتكون عوضا م ت ك و ن ولد صالح يدعوه له وتكون ولد و ن سيء ي د ع و عليه ه ويمنزله النزل إذا بكلمة معه مش هتشوف ق ا تحضر للباب وحضر للباب ا ا ج ن و ت ح م م ع معه وتهزم م م و ت ص لن ي عيه لك ترى متفقئ م ت في الدين أ ماذا تقول له, له لك إ ذ ا كان هذا الشموكي ولم يكن لديك مشاكل ولم يكن لديك مشاكل ولم ا ي ب ن ر د ي ك مشاكل ولم يكن لديك مشاكل مني ولم ج يكن لديك ل ر ت م و ت م ا ك ن عند فيها ل كنت قوي و ل ا ضعيف غني و ل ا فقير عندك اولاد ام لا عندك لك س ل ط ة أ و ل ا س ل ط ة ل ك ت ح ك م ه أ و لا تحكم ت ح ك م ه أ و تحكم كيف ما كنت غير تموت م ش ي إ ك ر ا م ك د ف ن ك ت ح ك ا ل أ ر ض التي كنت ت ت ب خ ت ا ر فوقها على ظهرها وتمشي فيها م ر ح ل وتتكبر على الضعفاء والفقراء و ا ل م ص د ض ع ف ي ن وتظلم وتعتاد وتاكل أ م و ا ل الناس وتعصى الله فوق أ ر ض الله تصير في بطنها بعدما كنت على ظهرها و ا ل خ ي ر إ ذ ا تفقدها تردلك في ب ط ن ه ا ولا تشتر فوق ظهرها ترده لك في بطنها لما تضمك بين ح ض ا ن ه ا ولذلك قال تعالى في الموت وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد اينما تأتي, تأتي. كنت تاتيك الموت ولا اترك م ن أ ح د وفي ذكرها قال صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر و ا ذكرى ه ذ ه م ا ل ذ ا ت يعني الموت أ ك ث ر و ا ذكرى ه ذ ه م ا ل ذ ا ت الموت إ ذ ن هل نذكر الموت أ ي ه ا ا ل إ خ و ة و نحن م ي ل ن ا محاله هل نذكر الموت نلاحظ أ ن ن ا نذكر الموت كثيرا حينما نكون في ج ن ا ز ة لكن حينما ننتهي من دفن الميت ننسى الموت جل المسلمين والمسلمات إ ل ا من رحم ربكم يذكرون الموت كثيرا إ ذ ا كانوا في ج ن ا ز ة ف إ ذ ا انتهت انتهى ذكر الموت المفروض أ ن نذكره في كل وقتين وحيد لماذا نذكر الموت ل أ ن الذاكرين للموت أ ن و ا ع إ م ا أ ن يكون المنهمك الانسان منهمك في الدنيا منكب في غرورها ومنغمس في لذاتها وشهواتها فهذا لا يذكر الموت لا لانه يذكر على هذا أ ينغص عليه حياته ويعيش م ت س ع بالشيوات والنشاط والزباله ل ويعيش نشط ا يبقى يد كل موت وقد ع ر ف ش انها نشط عند ا ل د ا ر ج ة وعند عموم المسلمين نشط ا يدع ما ك ا ي حرم حرام كل ج ي حلال هي نشط يعني مقصرين ناشطين يعني ما ك ي ن لا مكروه ولا حرام ولا ممنوع كل ج ي حلال بالحرم قاع ما ك ي ن ي د ولما ا ح ر تسمع المسلمين ناشطين زول المسلمين ا ل و خذوا الشبع ويسمعوا بنتنا واحد ل ي ل ة ناشطين عفره ما ب ي ا خ الحلال تهين الحرام ع ل ا ل ل يعيش ا ناشط في الحرام يذكر الموت تصوروا في ا م ج ل م ي ن دابا دايرين جوق ومخلطين ذكور واناث كيغنوا و ك ي ش ت ح و ا وسكرانين ومحشين ودخل وقد ل اذهبوا مع عباد ا ل و هل ي واتركوا وليه بيه لن تموتوا ا ي ر ك بيه وكله م د فهذا ن عيش ا ل ا صح هذا م صحيحنا ا لا ح ي ة و ي ي اللي عايشين في ك الناس الشهوات م ا بغي ل م و ت و في ه ذ ا ا ل ا ي م ا كنت تتكلم عليه لأمواله والحرام و ا ل ر ب ا والرشواق والمشاريع الحلوه والحرام والمخدرات والعيالات والتخلاط والفساد والزنا والروينه عندو ف د و كيف بغيت ل م و ت وما كيف تقول الموت علاه واحد حتى م ا ر ب ي ت م قاعد اسمع في شي واحد جاله ودركين لا ودي ح ت ر تم ا ر ب ي ت م لما ب ي ما كيف يمشي حتى تم ويتم ما يصوب الاماكن يربيتم ولكن ن م ا ي م ن لو انهم ا لم يكن يموتون ه و ش ر ه ت م ويعرفون ت م ن لا انهم وإذا لا ي م يحمسي و ت و م و ت ع ا ر ف و ن انهم ما ع د إ ي ا ن و م ا ف يموتون ه خير و ا بغير ف ر وردوا بلكم ح ى ع د ا منذ الموت كرش لماذا لو قلت لحلاوه ولم يموت سيقول لك لا يموت بليه سيقول لها ستموت لا اخلاق سوى فلك الاخلاق بش ن تموت ي ق ط ستموت ولكن لا تموت ولكن لا تموت فقط ستموت ولكن الغريب لم ا ر ي ش ف ق فقاش ستموت ل م ا خ ا ش لو كان ت ق و ل له ودير الماء في الدار ولد دراري وكانت د م ج تقوم ا وكذا ب ج ي ل من ا و ل ز ا ن كذا وكانت ف ل ا ن ن س كذا ودطلوا كذا و ل م بجيء من الزمن الخلص الباب دعيك و وكانت ل ب ب ا ا و ا تقوم بجيء ي فعلت ساعدزوله من ا ل ي دعيك ز م ش و ماولاش لا لا البيت. علي علي زواجنا واصحابنا وحبابنا اللي لا لا لا لا م ه لا أي أأتي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا م لا لا لا لا ك ي ر لا لا لا و ك لا و لا لا لا ما كان ن رجي ق يقول ا كانت ن دي انها تموت بالعزله ولكن لا تموت ولكن لم تموت أي لم تموت ي ق ولكن ن ا و م ا تاتيكم و ل ا ا إ خ و ا ن ي كان طول ا ل أ م ا ن وطول ا ل أ م ا ن ع ص م الغرور ل ل ش ي ط ا ن ل أ ن الموت هي التي جعلك تقصر ا ل أ م ا ن ونسيان الموت وعدم ذكره عدم ذكره هو الذي يطول امالك ويجعلك تطيل الامال ما زال م غرموش ما زال غ ا ن د ي ل و غ ا ن د ي ل ومن بعد عاد نتوب ومن بعد ا ل ا خ ي ر ي و خ ل ي ن ي ب ع د ا ن نخلي ش و ي ة حرم ا واحنا ح د ي صغير خ ي ر و ما ع حد نصغير يجيب ملك معك حتى واسا فكري و ل ما ن من اجل ان ل يموتوا و ي خ ر ج م ا من اجل ان ه وحده يموتوا ويخرجوا ر ش ي من اجل ان يموتوا ي تلقنا جلد... جالسين من النار ض ح كما ي ن عرفتها ل جاء في حديث و إ ن كان فيهما قال ق لو ك ل تعلموا البهائم ح ق ي ق ة الموت وبانها ستموت ما سمنت لكم ما ت ق و م ي ا يا ا هي البهائم لو كنا نعرف و الموت ا سواء ما يشمل ما يقدرش ياكل حتى يسمع لانه غيمت وشوف المسلمين ذا بكاد كلهم ت ب ا ر الله وسمعوك هم وطلعلهم السكر وملح ا وزيت و ع ط ي ة كامله و غ ل ا ط و ا ح تقولوا لك الرياض مالكم غلطت وسمعت علاش كانوا ك ل ب ا ل ز ا ف ويقولوا ما تموتش ياخي يا ي ع ن ي ا خ و ا الصلاه تقدر عمر بلاش المقلب بزاف بلا. لك ستموت و إ ذ ا م ن ت تخيل لك تقلغي بالعبد وما ز ي ن ك شو ل ك و ن ت خ ي ف و سالفت غفالك وكفالك س ل في ت وسالفت هزانك ومزالك س ل في ت في الخبر وسالفت ف ي ن ك والكفندير كل جهد وكلما تقلت ستصعب حتى انا مطر جميعك كنا رايح دي ولكن هذا كان يحب ان ج ا ش يكون ا ل واحد هناك ل كي ازل كتسكي قنطره خارجين ندفل ق <تصفيق> زياده ويصبح قنطره ثلاثين وعشرين فين هذي بشكر واضيه و ا ل ر ي ا ض ة والقصر والصوم على هذا لكنه سليم معافى ولكن م هذا المرض ي م عالمي ولكن م ا ا ق و هو ل د الله ت ك و ن سمين ممكن لكنه ب تولد ع ب ر ة من لسانه لذا غلط ولكن ي الان لم يكن ز و ج ت ق س ل ك ن يركب ش ملك واحد اه يمكنه ا ي ز ع ي سينما مات, مات. زغي الابيض ويهودون القبر لبوزي ما كاين ا ل ا ر ب ع ة ولا يجوز يا زيج و ا د يا ر س و ه قصر بوزي لذلك اخواني فعلا اذا ذكرنا الموت قللنا من الشهوات وقصره الامال و ق ا ل ل ي ا ذ ا ل ن ا نعيش هذه ا ل أ ز م ا ت في ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ل ي هي م خ ش ك ن ع ن د ن ا أ ص ل ا الناس م لا تزيد لهم, ما لهم ولا ت ذ ي د لهم ل ل ا خ ر ة ولا أ ولادهم ولا اخوتهم ولا ا ل جيرانهم ولا ا ل وطنهم ولا ما ينتظرهم ولا ما هم فيه كي وكل كلا وكي أكل اللي ميت ذي يجيدي ما حتى حاج شاربسة السلام ذلهم قرب بس هذ حتى يا اخي ل ا م ن لم ي ت م ب أ م ر المسلمين في ا ل إ س ل ا م لهم فرانسيس ل م ن ه م كانوا يفكرون بان ا ل ا م ة ك د ت ص د ق ش ي ء الله يقدر بشيء خصوصا م ي ز ف ي ا ل ا م ة الازل فلسطين ي ف و في العراق و في الشيشان و في ك و س و ف السودان افغانستان و في جميع البقاء ا ل إ س ل ا م ي ة كيف تاكل فراحتك كيف تنعم فراحتك وكيف ت ن ت ع في الدنيا براحة فتكشف هذه الحالات التي تعيشها ا ل أ م ة إ ذ ا الموت ي ق ص ا ل أ م ل لكن ب ا ل ن س ب ة للمجرم ا ل ع ا ص المنهمك في الشهوات ا ل ذ ي تتبع سبل الشيطان لا يذكر الموت و إ ن ذكره ذكره و ت أ س ف على الدنيا المنهمك في الدنيا و ا ح م ا يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت ي م و يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت يموت و ت يموت يموت يموت يموت ي م و يموت يموت م ت يموت ي م يموت يموت يموت ي م و م و ت يموت يموت يموت وهذا لا يزيده ذكر الموت عند الله الا من الله إ ل ا ب ع د ه السيد الذي يذكر الموت كي تسال الدنيا لا يذيده ذكر الموت من الله الا ب ع د ه كذي بعد أ م ا التائب لله عز وجل يكثر ذكر الموت لينبعث من قلبه الخوف والخشيه لتاب كي يذكر الموت لينبعث من ق ر ب ي ن ه الخوف والخشيه وياتوب إ ل ى الله و ي أ و ب ويقوم بالطاعات ويترك المعاصي ويتبع ا ل أ و ا م ر ويجتنب النواهي فيفي بتمام ا ل ت و ب ة وربما يكره الموت خ ي ف ة أ ن يختطفه قبل تمامها أ و قبل إ ص ل ا ح الزاد هذا التايب كي يذكر الموت وكي يدخشيه وخوف من الله ولكن إ ذ ا كان الموت الانسان كان م ج ر م ع ا ص ي ملحالف تاب الى الله لما تاب صار ذكر الموت يجعله يزداد تقوى و خ و ف من الله لكن يكره الموت العاجي خائف ليجي الموت قبل ما يكمل التوبه ب غ ي يعود لفت و ا ل ل ضاع اذا ه ذ ا ك ر ا ه ي ة الموت غير مكروهه لا ب ع س بها ي ما دام ي س أ ل طول العمر ليتم الصلاح و ا ل ت و ب ة ويهيئ الزاد ل ل خ ا ء الله الذي يقول و ت ز و د ف إ ن خير الزاد ي تقوى و ت ق و ن ي يا ا و ي ا ل ا ل ب ا ن م ا ت ط ل ب و ش إ خ و ا ن ي الموت علاش ل أ ن ك لا أ ن تقول لا إ ل ه الا الله خير من أ ن ت ر ق ض في القبر مئه سنه أو تقول مئة سنة غل لا ل إ إلا, إلا وفدع واحد ي ق مازالت ض ل ض ر و ب ب يوم يسجل ق ولم خ د ر إلى طاعه تمتاء م ل واتباع زال م الاوامر ز ا ل أ واترك النواهي ومازال ما تتقرب به ا ل ل ه سبحانه وتعالى و ح س ب ك أ ن تقول لا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ا لا ت ا ئ ب أ اما العارف الذي عرف الله وعرف ح ق ي ق ة الدنيا و ح ق ي ق ة ا ل آ خ ر ة وما هو فيه وما ينتظره ما هي حاله مع الموت يذكر الموت دائما ل أ ن ه موعد لقاء الحبيب لقاء الله ل ع ر ف الله وكان يحب الله فكان الله يحبه يذكر الموت كثيرا ل أ ن بالموت يلقى الحبيب لذلك لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وهو متكئ على فخذ ع ا ئ ش ة رضي الله عنها او بين ص ح ر ه ا ونحرها كما في الحديث سمعته يقول صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الاعلى بل الرفيق خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وملذاتها وشهواتها ولقاء ا لله و ا ل ج ن ة فاختار لقاء الله وسمعته يردد صلى الله عليه وسلم بل الرفيق ا ل أ ع ل ى بل الرفيق ا ل أ ع ل ى ف ق ا ل صلى الله عنها فعلمت انه لا يختارنا لعرف لا وهي وتزود وأحب الله وحينها ت للتقوى ز و و د أ ب أحبه الله وأحب الله وأحبه لقاء الله الله الله لقاءه ولقاء الله ح يكون يذكر الموت ويحبه ل أ ن فيه لقاء الحبيب وهو لا ينسى موعد لقاء لقاء حبيبه مثل لي عنده شي, مع شي حبيب المؤمن ع العارف بالله عنده, عنده موعد مع الله س ي ر ت ق ي مع الله ولا يلتقي مع الله إ ل ا بعد الموت إ ذ ن فهو يذكر الموعد باستمرار و ي ه ي ئ نفسه باستمرار للقاء الله عز وجل فدوى حول الناس. وعلى كل حال ففي ذكر الموت ثواب وفضل ف إ ن المنهمك في الدنيا قد يستفيد بذكر المستجاف عن الدنيا ل أ ن ذكره ينغص عليه نعيمه ويكبره أ م ا التائب ي ز ي د ه ط ا ع ة و ت و ب ة أ م ا العارف فيزيده ذكرا واستعدادا للقاء الحبيب يزيده ذكر الموت ا س ت ع د ا د للقاء الحبيب أ م ا ما قال سبحانه وتعالى في الموت أ و ل ا ذكر الموت في ا ل ق ر آ ن الكريم مئة مرة مرة مئة مرمز الموت الموت واثنين واربعون、مرة. واثنتين واربعون مرة. واثنين واربعين تعرفوا القرآن عجبنا بس بسعى كل في قيمة الموت وحقيقة الموت ولماذا ت ع ا ى في ق ة ل الموت ل م م و وحقيقة و ت ا أ م ر ن ا أ ن ن ك ت ر من ذكر الموت الذي هو هازم اللذات ذكر الله تعالى في ا ل ق ر آ ن مئه واربعين م ر ة بجميع الصيام ومشتقات الموت و ا ل أ ف ع ا ل و ا ل أ س م ا ء وغيرها مئه واربعين وتلاحظوا ح ق ي ق ة الموت أ ن ه قبل ا ل ح ي ا ة إ ذ يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه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 أ ي ك م أ ح س ن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليبلوكم ليبلوكم أ ي ك م احسن عملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة الموت أ و ل ا خلق الموت أ ي ك و ن ا منعدمين ي غير موجودين ثم أ ح ي ا ن ا لماذا لماذا ا ل ح ي ا ة ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن ع م ل اختبار من الله سبحانه وتعالى كنا منعدمين وخلقنا و أ ح ي ا ن ا ف إ ذ ا سولت لك نفسك و س أ ل ت ك أ و سئلت لماذا قد ح ي ا ن ا الله ولماذا ا ل ح ي ا ة الدنيا لماذا نحيا هنا ولماذا نحن هنا ف أ ت م ا ل آ ي ة ي ب ل و ك م أ ي ك م احسن عمل يقول ك لماذا نحيا ثم نموت ما د م ن ا سنموت لماذا نحيا ليبلوكم أ ي ك م احسن عمل وما ليبلوكم ي خ ت ب ر ك ليمتحنكم انتم العاركم في امتحان وفي دار امتحان وابتلاء واختبار وحينما ي أ ت ي ملك الموت لقبض الروح فقد انتهت س ا ع ة الامتحان لديك انتهت وقت ا م ت ح ا ن وقت ا م ت ح ا ن يختلف من شخص إ ل ى شخص ومن ذكر إ ل ى ذكر ومن أ ن ث ى إ ل ى أ ن ث ى كي يعطي الله تعالى وقت ا م ت ح ا ن طويل وكي ل يعطي ا ه ق ص ي ر وكي يعطي ا ه م ت و س ط يا عشرين يا ثلاثين يا اربعين يا ثمانين يا سبعين وكل شيء ا ن ت ح ا ن لما ط د م لما قطورة ي أ ت ي ا ل أ ج ا ل وينتهي العمر و انتهى وقت ا ل ا ن ت ح ا ن و س ا ع ة الامتحان كيف تطوى الصحوف ويطوى الملف وينتهي العمل ا ولا يبقى إ ل ا النتيجه、طب. كيف أ ج ب ت وكيف س أ ل جاوبت على ا ل أ س ئ ل ة وكيف تعاملت معها هل عجبت عنها أ م لم تجب هل أ ح س ن ت أ م عسات هل أ ط ع ت أ م عصيت هل استقمت أ م ع و ا ج ت هل أ ط ع ت الله والرسول أ م عصيتهما من دمتها ليبلوكم أيكم هناك سن وانت أحسن البلو كيف كتزاو رفك تبلغ تطلع وعمل المشق ولذلك قال تعالى في آ ي ة أ خ ر ى كيف تكفرون بالله وكنتم أ م و ا ت ا ف أ ح ي ا ك م ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إ ل ي ه ترجعون كنتم أ م و ا ت ا ف أ ح ي ا ك م ا ي ه د ي ثم يميتكم ح ي ا ة البرزخ ثم يحييكم يوم الباعث ن ش و ر ل ب والنشور ثم إ ل ي ه ترجعون للحساب والثواب والعقاب كنتم أ م و ا ت ا ف أ ح ي ا ك م كيف تكفرون و ك ت م م أ وفي ا ا ت أ ح ك يميتكم ثم يحييكم م ثم ثم ثم إ ل هذا ترجعون وفي ه قال صلى الله عليه وسلم لما ق ر أ ا ا ل ا ي ة ا ل أ و ل ى من س و ر ة الملك عن قتاده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله أ ذ ل بني ادم بالموت وجعل الدنيا دار ح ي ا ة ثم دار موت وجعل ا ل آ خ ر ة دار جزاء ثم دار بقاء هذه دار ح ي ا ة ثم موت و ا ل آ خ ر ة دار جزاء ثم بقى هذه ا ل ح ي ا ة ثم الموت ا ل ح ي ا ة و الموت ب ي ن ه ء م ا العمل ليبلوكم ايكم احسن عمله و ا ل آ خ ر ة د ر ج ز ا وبقى أ ي لا موت فيها الا الموت ة ل ا و ل هتموت الا موتوح ا د ي اياد اللي هتموت وتنتقل ل ح ي ا ة البرز اللي هتخوض فيها الدنيا وكنتش الاخره وبعدها لما ت ح ي ى لا موت ويديك إ تحيا ح ي ا ة س ع ي د ة في ج ن ة الكفار ا م ش ي ك و ن المنافقون ما قال شيء يحيون فيها أ ب د ا قال لا يموت فيها ولا يحيا ما يموت؟ ما يموت؟ يعني م و ت في الجحيم ح ي ا ة لا تعتبر حياه, الشق... حياة الشقاء والبؤس وفي ا ا والبؤس ل ت ع س و الموت قال تعالى في آ ي ة اخرى في هذا البيان ب أ ن الله يقهر بني آ د م بالموت ويذلهم بالموت قال وهو القاهر فوق عباده هو القاهر يقهر العباد بالموت ويذلهم بالموت فلا يبقى قوي العباد يبقى فلا ولا غني ولا فقير ولا صغير ولا كبير كل من عليها من يفدع وقال عز وجل في الموت أ ي ن م ا تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج م ش ي د ة إ ذ الموت ك ي ب حالينا و خ ل ه ا ربحنا غير قانون خ خبعي ا ل ق كنتم كيف م ا ك ن كتجري ل او كتخبع او سحال ا شواف ل ا ق م ا ل او سفار ل او ص ا ب ة ل ا صالح ل ا طالح او الجامع او البار ل ا في ا ل ق ه و ل ا فيما ك ن ت يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده اصل ا ل م ن ا ف ق ي م و ا ل ك ف ا ر يكونون يفرون من ا ل م و ت اليهود عموما لكن قال يدرككم الموت ولو كنتم في بروج م ش ي د ة برونز ع ا ل ي ة ومشيده ب ن ي ة ب إ ح ك ا م و إ ت ق ا ن إ م ا ب ا ل ح ج ا ر ة و ا ل أ س م ن ت و إ م ا ب ا ل ح د ي د بما شئت وكيف شئت يدركك الموت في برجك وفوق الارض وتحت الارض وفي السماء و إ ن م ا حللت وارتحلت يدركك يريد دخل ل ع لا يدركك و يعني يجي و يدخل ع ل ك في د ا ك البرج ت ع ي ب ش و ي ة ما يهرس باب ولا ن ف ي د ة ولا حيط ولا يطيح بك ي البرج ولا وال وال ح ر ا س عاد كان البرج مشيد وكان الحراس بره يقردكوا و غ ا ي زي ملك الموت يدخلون ما يشوف واحد وما يحتاج لباب لا ن ف ي د ة ولا شق في الحيط ولا تقبى ولا ولد ويدخل من حيث لا يدرون ولا يشعرون ولا يرونه ولا يسمعونه وكم من قوي المهد وكم من عظيم مات وحوله ا ل أ ط ب و ا ل أ ه ل ا ل أ ح ب ا ب و ا ل أ ص ح ا ب والحرام وجاء ملك الموت و أ خ ذ روحه وهم لا يشعرون وهم ينظرون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 واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فنزل من حميم وتصليه جحيم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أ ك ب ر فلولا ذ اي بلغت الحلق أ الروح يعني الناس الذين يكفون بيوم البعث ويوم الحساب ويوم ا ل خ ي ا م ة الله تعالى يذكرهم بالموت وكيف يموت صاحبهم وحبيبهم وقاربهم المشكله في رجل ل ن ا س كي يبردوا رجلي ثم, ثم الساقان ثم الساقان ثم ا ل ر ق ب ت ا ن ثم ا ل ف خ ذ ا ن ثم ا ل خ ا ص ر ة ثم البطن والضار ثم الكتفين ثم تبلغ ا ل ح ل ق و ب ب ط ل ع من الرجلين لما ت د س ا ل ح ل ق و ب هذه ك ي ا ل غ ر غ ا ر ة و ا ل م ق ا د ي و ا ل غ ر غ ا ر ة مابقت ت و ب ة ولا استغفره ولا عمل ولا و ع م شيئا ثم ت د ق س ف ا ر ة وانتهى وقت ا ا م ت ح ا ن وانتهى ا ل ع م ا ل و ا ل ت و ب ة والطاعات وكل شيء فهذا تقبض على ما انت عليه يعني باب ا ل ت و ب ة مفتوح ما لم تغرغر ي فاذا غرغرته شيت ت صاحب ا ن لعم قال ش ي حاجة ما ت ت ق ب تتقبلش ل تتقبلش الغرغارة ش وخيته وخيش ما وخيشه ما الشرسين المغربية الشرسين كطنوع حل شاف شو طلع من المغرب الكبرى. اللي طلعت من علامات طلعت ن ل م غ ر الساعه لا ت الكبرى مومن يا يا ندم من فبقى علامات الكبرى ي ا ل ق ي ا م ة الصوره اللي هي الموت ما هي طلوع بالنسبة فلولا اذا بلغت ا ل ح ل ق و م وانتم حينئذ تنظرون ت فتوه فيه ينسو بردلي انا ر ي ق ا ل و ه يا عون اين تذهب الى ا ل ح ل ه من ف م و من نافه من عينيه من ودنه شدهم ت ا ن و ش و ا لي ر ا ق و ا في نفسك يا قلت لن تذهب الى الرحله ولن ش تذهب م و و ش الى الرحله لن ت ق ر ب ا ل ن ا س ل ي ك ي م ولن ت م ه ب الى د ا ي ي ك ر المعاصي ح ش ما, ما, ما. ما كيستعلم كانت و ح د ك ب ن لو كانت تتكلم معك ا ع ا د ي ا ر ق م وكانت ت ح ل ى ر في ا ل ت خ ا و ي د ي و ا ل ج ر ي و ت ر ط ر كيف توقف التنفس والقلب وكانت ا ل م و تقوم ا س بزياره ن ض السيف لكن ل م ض ر ب ي السيف ي صيح ولكن الميت لا يصيح لماذا لانه مات ليس عنده أ ع ض ا ء يصيح بها ويستغيث بها ا ل ر ج ا ن برد الساقان برد ة ر ك ب ت ا ن بردتان والفاخذان برد ة والبطن برد والظهر برد الكتفان بردان و ص ل ت للحلقوم لما تصله للحلقوم خرج الرئامات ض ا حبال ا ل ص و ت ي ة م ا ت الانسان مجاب الشفتان مجاب من كي يقدر يصح ي ت أ ل م ويتعذب من ش د ة حر الموت لكن لا يصح ولا يعبر عما يشعر به ل أ ن الموت قد ذهبت بجل جسده و ب أ ع ظ م ما فيه وبجل اعضائه اذ لا يصح و أ ن ت م حينئذ تنظرون أ ي ه ا ا ل أ ق ا ر ب و ا ل أ ح ب ا ب ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه منكم ولكن لا تبصرون من يقترب منه ويكون اقرب منه ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل م ل ا ئ ك ة ب ق ي ا د ة م ل ك الموت يحضرون ا ل إ ن س ا ن وهو يموت ويكونون أ ق ر ب إ ل ى الميت من ا ل أ ه ل و ا ل أ ح ب ا ل لا يمكن ان تكون ربك او اخوك او عمك او زوجك او ركبتك كل ا ل ا ز ك كل او صدرك اي كل ملك أ ق ر ب إ ل ي ه منك الملك يخدم من الداخل يخرج الروح يخدم الروح ي يخطر العسل يلحق ا ل ز ب د ا ء يشرب الماء كيف لانه لن تموت نفسك ح ت ا تستوفي ي رزقها وعجلها لانه لن يموت ويعود قطن ا ويعود يا خ ويعود ز م مننا النقي يا أخر خ و ي النقي مننا ع ماذا فرصتك إنساء و لموت ت لا يبقى لك ل ق م ة تعيش على ا ل أ ر ض ولا ج ر ع ة ماء في ا ل أ ر ض ولا نفس في ا ل أ ر ض ت ت ن ف س توقعش عاد كي يجي يخدر روحك فمايشرب ما ر ك ع س ي ولا حليب ولا ماء ولا ح ي ر ة ولا و ل ن إ ل ا اللي فرزقه فلصف الا فرزقه شقتها غير وزع والبقير ضرر ايوه السلام ومن ا ل ز ح م معامل ز ل ز معه اما ك ي ش ي بيشجوع ل ج ع الاجل م ك ن ة وفي صف اذا ن ل اتى يباري ولا ا ك ن لا يستاخرون س ا ع ة ولا ي س ت ق د م و ن ت ط ب ي ب رجل منذ ساعته يموت بصنطه ويباري و ي ع ن ا براديو بليكوغرافي وكل شيء يموت و ي غ ر ي ج ك ويمكن يموت العياده الله يا ودي الطبيب ولعل تميت الله يا ل ش ب ا ف ي د ل ان الطبيب هذه الذي و العمر لا ر ل يموت الاعمر و لا كلهم يموت الاعمر لا ة ك ن ط ب يموت ب ا ب ك ل في ك ل ا ي في وكل ا ر ب ع ي ن و ك ا ي ا ل ل يموت ك ي ومرض مقدار ت ط ب ي ب يداوي ما تمرض هل تقول ما ا ص ح ب الاطباء والطبيب ي ب ر ا ع ه ا م و ت لا الذي يشفي هو الله والذي يداوي هو الله والاطباء والممرضون أ س ب ا ب و ا ل أ د و ي ة أ س ب ا ب لرفع الداء لا ل إ ط ا ل ة العمر العمر لا يزيد ولا ينقص لا يستاخرون ساعه, ماشي ساعة, دقيقة. لحظة. ماشي ساعة دقيقة لا. لا يستاخرون ا ع ة نفس ساعه لستين د ق ي ق ا لحظه لا يستاخرون ا ل ح ا ا لا ساعه عين غير أعطينا ذ ا و لحظه ل لا ه يكن عين ن غ فقال ل م ا ان ي تتعلم من اين تذهب الى المكتوب ولكنها تذهب الى ا ل ك ت و ب ة وبنتك ا ل ع ا ل م ك أنا ت و ن الى ف ل م ا ت ش و ف و ش و ل ى ا ل ر ك ت و ب ا خ د ر ت ك يا اخي سواء و كنت صغير و ل ا كبير و ل ا متوسط ذ ك ر و ل انثى أ ا م ك ن ي ق ب ض ك واقفا ل او أ أو مريض أ و صحيح او حاضر أ و مسافر و م ا ذ د تريدون ب أ ي ارض سيموت اتعشى ر ف ف ي ن ولا متى ان الله عنده ع ي و ا ل س ا ع ة وينزل الغيث ويعلم ما في ا ل أ ر ح ا م وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس ب أ ي أ ر ض سموك ه ر ولذلك قال أ ن ت م حينئذ تنظرون ونحن أ ق ر ب إ ل ي ه منكم ولكن لا تبصرون تصور لما يموت ك كي كي و السيد الملك يموت حاضر جنود مجنده ة الملائكة من م ع ج اما ء و الروح والصعود بها إن كان تقياً أو النزول بها إن كان شقياً وفاجرا وكافرا أو ا بها كان صاحبها تقيا بها كان صاحبها شقيا لقفض إن إن ن ف ق تقربوا ا بشيخضوا جنود مجندة الروح أما الروح كيف تقبض روح المؤمن وكافر ر و ح ا ل وكافر ر ر و و ح المنافق ل م ش ه ذ إنساء إلى إنساء درس الله يحتاج الله ي آخر سأخصص ك تقبض أ و وأرواح ا المؤمنين الكافرين ح والمنافقين والمشركين فلولا ان كنتم غير مدينين إليك بإنما كين وما يوم القيامة وما النصر يدي الله ترجعونها ل ي ر و ان كنتم على أياه يقول يورد المنحي يموت كنتم صادقين وفيها ا كانت ذات ل ل ن ن ت ي ج ة أ ص إما م ق ر ب ن اليمين وإما وإما وسأوضح كما أصحاب ضالي جاء في الآية في ذ إن شاء الله المخدم وفيها في درس وفيها قال وجاءت س ك ر ة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد هالتحيد هذا وتساعد سواء كان باسم الكافر أو المشرك أو المنافق أو المؤمن تفر حتى يعني أو أو أو ا ل إ ن س ا ن العادي قد يحيز من الموت عموما نفر من الموت、جميعا. ولكن جاءت سكره ة الموت بالحق و ف ر الموت وجاءت سكرة ح ق ب ا ل من المجد موت كتشوف الحق وكتشهد كتشوف بالحق وكتعترف المكذبون والمنكرون بكل كذبت به قبل ما من للغيب من ك يجب ش الموت كامل بكل غير ولكن م ا ينفع ا ا ل أ م ر بلغت, بلغت ا ل غ ر غ ر ة وبلغت الحلقوم و أ غ ل ق باب التوبه ب ا ل ن س ب ة لذلك الانسان ذلك ما كنت منه سعيد ثم ب ا ل ن س ب ة لهروبنا من الموت هل ينفعنا لا ينفعك الهروب من الموت انا لانك ا ح ت ا ط و ا خيف ما يضربك و شيء خيف ما تطيح شيء خيف ما تغرق شيء خيف من الجهاد خيف من القتال خيف ا ل م و ا ج ه ة خيف ع ن ى لا الموت الشيء كله ا ل و ق ا ي ة أ م ا الله تعالى ب ا ل و ق ا ي ة والاحتياط ولكن ا ل و ق ا ي ة لا تمنعك من الموت إ ل ا ب إ ذ ن الله يعني يوفى عمرك لما يوفى ا يوفى ا ل أ ج ا ل تموت كيف شاء الله وبما شاء الله و ع ي ن شاء الله ومن لم يمت و بالسيف مات بغيره تعددت ا ل أ س ب ا ب والموت واحد منذ ميت ميت هي بالسيف هي بالمرض هي ب ح ا د ث ل سير يا ب ا ل غرق يا ب ا ل هدم يا ا ل جهاد يا فوضى يا فتنا يا صحيح الطحرين و ا ق ف ا ل ط ع ا ب يا ج ا ر س تموت يا ن ا ع س تموت يا ساج تموت يا مضطاجع تموت كما يشاء الله اذن ت خ ف ك و ا ل س ت ه د ا ف ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م م ش ر م و ن كما قال سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى في الموت بعد أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل م راق وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق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 اجمعت القوه ة ذ ا يدته كلا اذا بلغت ا ل ت ر ا ق ي ة وقيل من راق من راق الراقي أ ي صاحب الرقيه ة كن هو صاحب ا ل ر ق ي ة ا ل ل ي ي ج ي ي ق ر أ عليه و او يداويه و او يشافيه ويحميه ل ا من الموت وقيل من راق من يرقيه من, يحميه من, الموت؟ من ينجيه من الموت وقيل م راق وظن أ ن ه الفراق ظن أنه فيموت ر ا ق ا أخي ي وينفق ا ل أ ح ب ا ب والال و ا ل أ ص ح ا ب والمال والدار والشراوي والدنيا بما فيها من ا ل ملذات والشهوات الموت م ر من هذا الجال ت ت ر ق ا ل أ ح ب ا ب و ا ل أ ص ح ا ب و ا ل أ ه ل و ا ل أ ق ا ر ب و ا ل أ و ل ا د و ا ل ز و ج ة والدار والعقارب و ت ج ا ر ه و ب ض ا ع ة وكل ما لديك مما تحب تتركه حين الموت وظن أ ن ه الفراق والتفت الساق بالساق قيل في هذه الآية التفت الساق بالساق اي ل آ ة ا ج ت م ت عليه المصائب م ص ي ب ة مع م ص ي ب ة وقيل اجتمع عليه ان الناس يجهزون جثته و ا ل م ل ا ئ ك ة يجهزون روحه كما صنعوا ان شاء الله في دروس م ق ب ل ة احنا كنا و كن نجهز و الجسد والملائكه يجهزوا الروح وقيل ت ل ت ف الساق بالساق حين الموت وقع الساق على الساق لما يموت ا ل إ ن س ا ن وقيل يلتف الساق بالساق في الكفن لما يجمعوني ر ي ه م طويل ة في الخروق يلتفوا الساق بالساق مع العسل فلا يمكن ان يكون قوه لك ولا يركبك ولا يديك ولا عينيك ولا وجهك ولا ص و ر كتكون منور وقوي وصحيح ودم يدور و ح ر ك ة و ا ج ه ز ة خدامه كلها ا ل د ا خ ل ي ة هيك تطلع روحك إلا حلوك فمك يبقى ولا حلولك ع ي ن ك بخام حلولي ولا غمضون بخام غمضي ويلا حركولك يدك تحركها ولا خليها تخليها ولا زواك اقطح ولا عاوزوك اقطح ولا زولك اقطح ولا زولك حوايجك ما تقول ويل ولا قلبك ما تقول ويل ولا كركبك ما تقول ويل ولا غ س ل ك بالبرد ما تحس ولا غسلوك بالشخون ما تحس ولا دارو الصابور ما تحس ولا دارو شمبور ما تحس ت اما ر ر ي ج ك ن يقوموا بك بدفعهم ك ب ي د الى ا رجليهم ويجعلونك ع ل ي ا ل ط ا و ل ا و ي ج ل و ن ك على البهائم وفي ا ل ق ا ر ج ا ل وفي السطح للاخرين يجبوك يحطوه اغربيه ا يضعونك فوق ع ل في الجرج أنا ولا طاومبين الطاومبين ضايعا صافي وقاموا ر ج ل ل ي ع ن د ه القارب وقاموا ل بوضع القارب ع ل ا ج ح م ا ف ي و ا بوضع يتحدى القارب وقاموا بوضع القارب وقاموا ل بوضع ا ي ل ا ج ل ق ا يخلعك مات ر ويتخلع تقلق الله ما تموت وتصرف في ا ل د ي ك قبل ما يصرف بك الناس وتصرف عينك قبل ما يصرف بك الناس واشترع و ر ك بما يناسب قبل ما يعكس و ا ل ك الناس لما تقاعدك اراده ولا امر ولا نهي انت عامرك إ ذ ا تكلمنا على بلوغ الحرقوم ثم قال سبحانه وتعالى في س و ر ة قاف وقد بينت معنا وجاءت س ك ر ة الموت بالحق قال تعالى قبلها بعد أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن ونعلم ما توسوس به نفسه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 وجاءت صكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد لما كان ا ل إ ن س ا ن ما كيف خكلا فسيم اذا إ ت و ف ى الله دون أ ن يكون مقتولا صافي ر كل شيء يخضع. فما كي يخضع ف م ا ك ي د و الناس ا ك ي ب خوي ي ك ي ب والجهال ك ي ب خوي يندبو ويويل اما المسلم ا ل ع ي ن تدمع والقلب يحزن ولا يقول إ ل ا ما يرضي الله وكي ع ر ض انه مات وكي سلم بحمله ونقله ودفنه وتركه ي يسلم فباه وجاءت ف م ه ألا و س ك ر ة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت كل شعر ب أ ن ه غيب إ ذ ا ذكرت نفسي و إ خ و ا ن ي بالموت لنعرف كيف نحيا وكيف نطيع الله عز وجل وكيف نكون مع الله باستمرار وكيف نلتزم بما أ م ر الله عز وجل و ب ا ل ن ص ي ح ة ا ل و ا ل د ة في ا ل ق ر آ ن حيث قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاتل ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون واعلموا ب أ ن الذي يتوفاكم بالليل يعلم ما ز ح ص م بالنهار واعلموا ب أ ن النوم موت قصير و أ ن الموت نوم ط و ي الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وقال وهو الذي يتوفاكم بالليل أ ي تنامون نعم ا ل و ف ا ة ا ل م و ت ويعلم و ما جرحتم بالنار إ ذ ا ن س أ ل الله عز وجل أ ن يجعلنا من الذين يذكرون الموت كثيرا حتى يستقيموا ويتقوا ويطيعوا رب العالمين ولا يموتن إ ل ا وهم مسلمون اللهم لك الحمد حتى ترضى و ل رب مع تحيات م د و س ج ي ل ح ا ت المصالح ا إيك ل هاتف وسلم محمد ع رقم صفر اربعه وستون ثلاثه عشر سبعون سته وخمسون علما ب أ ن جميع الحقوق م ح ف و ظ ة